وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى ان اليهود حملوا التوراه ثم لم يحملوها وشبههم بالحمار يحمل اثارهم وهم مع ذلك ومع هذه المهانه والذله يدعون لانفسهم الدعاوى العريضه الكبيره فيزعمون يزعمون انهم يحبون الله وان الله يحبهم وانهم ابناء الله واحباؤه قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله واحباؤه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا الى غير ذلك من الدعاوى الكاذبه وسموا انفسهم سمى اليهود انفسهم شعب الله المختار وأن الناس خدموا لهم فلما كانوا يدعون أنهم اولياء الله دون غيرهم تحداهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الذين هادوا هادوا أي تهودوا بدين اليهود إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس أنكم أحباب الله وأبناء الله وأن الجنة لكم دون غيركم فادعوا على أنفسكم بالموت لأجل, لأجل أن تصلوا إلى هذه الكرامة فإن الحبيب يخب لقاء الله من أحب الله حب لقاعه وأنتم تزعمون أن الجنة تنتظركم أنها لكم فلماذا تبقون في هذه الدنيا وأنتم أمامكم الجنات والنعيم اطلبوا من الله أن يميتكم حتى تصلوا إلى هذه الامنيه وهذه الكرامه أتمنوا الموت ادعوا على أنفسكم بالموت إن كنتم صادقين فيما دعيتم ولكنهم غير صادقين وهم يعلمون ذلك ويعلمون ما عند الله لهم من العذاب والنيران وما امامهم لانهم كفروا بالله وعصوا رسله وفعلوا الافاعيل القبيحه فهم يعلمون مصيرهم ومستقبلهم فلذلك لم يتمنوا الموت فبان كذبهم ولهذا قال ولا يتمنونه ابدا السبب لما قدمت أيديهم السبب أنهم يعرفون ما قدمت أيديهم للآخرة من الكفر وادية الأمية والأعمال المشينة هم يعلمون ما قدمت لهم أيديهم لذلك يكرهون الموت لأن الموت يوصلهم إلى ما يكرهون ولا يتمنونه ابدا يعني في الدنيا أما في الآخرة إذا دخلوا النار وقاسوا عذابها إنهم يقولون يا مالك يقضي علينا رب يتمنون الموت لكن هذا في الدنيا ولا يتمنونه ابدا بما قدمت أيديهم وفي سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار عن الجنة خالصة، كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وليتمنوه يتمنوه وليتمنوه أبداً، فأخبر سبحانه أنهم لا ي لا يمكن أن يتمنوا الموتهم يعرفون مصيرهم وماالهم يعرفون أفعالهم بل إنهم يودون الحياة ولا تجدنهم حرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا أحرص من المشركين يعبدون الأوثان على البقاء في الدنيا ولا تجدنهم حرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو من العذاب أن يعمر حتى لو طال عمره ألف سنة فإن العذاب ينتظره طالت حياته أو قصرت ما دام أنه لم يحسن العمل فما في الحياة دنيا فائده إذا لم تكن على عمل صالح وإن طالت بل إن طولها اشقى للعبد لأنه يزيد من الكهر والمعاصي والذنوب هذا قول قول جمهور المفسرين في الايه والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال لهم إذا كنتم تزعمون أنكم على حق وأن محمدا والمسلمين على ضلال اذا كنتم تزعمون انكم على حق وان المسلمين على ضلال تعالوا ندعو بالموت على الضال وهذا من باب المباهله وهذا من باب المباهله لان يدعى, يدعى على الضال من الفريقين يدعى عليه بالموت العاجل وهذا اختيار الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره فإنه يرى أن هذه الآية وآية البقرة من المباهله والمباهله أن يدعى بالموت واللعنة على الكاذب من الفريقين قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنبتهل نجعل لعنة الله على الكاذبين مباهلة يدعى إذا اختلف فريقان فيدعى على الظالم منهما بالموتة وباللعنة فلما لم يتمنوا الموت جل على أنهم كاذبون في في دعواه ولا يتمنونه ابدا بما قدمت سيدهم والله عليم بالظالمين فهم وإن تمنوا لانفسهم الأمنيات والدعاو لها الدعاوي فإن الله عليم عليم بأحوالهم ولا ينفعهم تمنيهم ودعواهم لا تنفعهم شيء لان الله جل وعلا لا يرد عليه الدعاوى والكذب وعليم بالظالمين من الفريقين من المسلمين او اليهود وسيجازي الظالمين بما يليق بهم ثم قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي لما لم يدعوا على أنفسهم للموت كراهية له ورغبة في الحياة الدنيا فإن الموت آث عليهم ولا بد ولا من جاءت لهم منه موت الذي تفرون منه تكرهونه وتريدون الابتعاد عنه فإنه أمامك ملاقيك من العادة أن ما تفر منه يكون خلفك ولكن الموت تفر منه وهو أمامك وربما تسرع إليه ربما تسرع إليه بنفسك لأنه أمامك مهما حاولت أخيط بك وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا فإنه ملاقيكم هذا تهديد لهم ووعيد لهم ثم هل المسألة موت فقط تنتهي لا هناك ما هو أشب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أن ينبئكم بما كنتم تعملون يخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها وعالم الغيب والشهادة هو الله والغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شاهدوه ورأوه باعينهم فالله يعلم الغيب ويعلم الشهادة عنده سوى سبحانه وتعالى ومن ذلك انه يعلم اعمال العباد خيرها وشرها لا تخفى عليه اما تردون الى عالم الغيب والشهاده ولا يمكنكم الحيل يوم يوم القيامه ما يمكنكم الحيل والاعتذارات والتخلصات لأن الله يعلم احوالكم ولا ينفعكم الكذب والتزوير ولا تنفعكم الدعاوى لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يروج عليه الكذب والاحتيال والبهرجه فينبئكم فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا لقيقه وجريله، ظاهره وخفيه. بما كنتم ما كنتم هذه عامة لأن اسم الموصول من صيغ العموم بالذي كنتم تعملون لا يغيب عن الله ولا يخفى عليه شيء من ذلك وإن اخفيتموه عن الناس فإنه لا يخفى على الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم محيط بكم محيط بكم أينما كنتم في بر أو في بحر أو في جو أو في أرض أو في ظلمة أو في نهار أو في بيوت أو في فضاء الله جل وعلا معكم محيط بكم ينبئكم بما كنتم تعملون ثم في آخر السورة خاطب الله المؤمنين خاصة فقال سبحانه يا أيها, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت هذا نداء من الله للمؤمنين خاصة لأنهم هم الذين يمتثلون اوامر الله ويصغون لندائه سبحانه وتعالى بموجب الايمان فالايمان يقتضي منهم الاجابه لله الاستجابه لله ولرسوله وفعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه هذا مقتضى الايمان بالله ولهذا ناداهم الله به يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه المراد بالنداهنا هنا إذا أذن إذا أذن للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة لأن صلاة الجمعة فريضة حتمية على كل مسلم صلاة الجمعة فريضة حتمية على كل مسلم وكذلك سائر الصلوات الخمس لكن خصة الجمعة لاهميتها ولسبب ورد كذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والمراد النداء الثاني الذي عند جلوس الإمام على المنبر هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر وفي خلافة عثمان رضي الله عنه كثر الناس في المدينة وتوسعوا وكثر فيهم طلب الرزق والبيع والشراء والزرع وغير ذلك وكانوا ينشغلون كانوا ينشغلون عن الجمعة فعثمان رضي الله عنه أمر بالنداء الأول من أجل أن يتنبه الناس مبكرين ويستعدوا لصلاة الجمعة واقره المهاجرون والأنصار على ذلك وهو من سنه الخلفاء الراشدين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الاذان الاول يوم الجمعه من سنه الخلفاء الراشدين وهو باقي ومشروع والغرض منه تنبيه الناس في اعمالهم أن يتنبه لحضور صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة تؤدى في مكان واحد خلاف غيرها من الصلوات فإنها تؤدى في الحارات وفي الأمكنة متفرقة ولما كانت الجمعة تؤدى في مكان واحد مهما أمكن وهي اجتماع أكبر خصت بهذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمع قلنا المراد النداء الذي هو عند دخول الإمام للخطة أما النداء الذي قبله فهو للتنبيه وهو قبل دخول الوقت أما النداء الثاني فهو على دخول الوقت ويجب ان يكون بين الأذانين فترة تمكن الناس من الاستعداد والحضور ويكون الاذان الأول مبكرا كما أن الله شرع النداء الأول لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر لا لأجل أن يصلوا الفجر وإنما لأجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر يستيقظ النائم والمتهجد ينهي تهجده ويستعد الناس لصلاه الفجر وهذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه جمعه لضم الميم ويجوز اسكانها من يوم الجمعه وقرئ به من يوم الجمعه سميت جمعه لانها تجمع ويجتمع الناس لها وقيل سميت الجمعه لان الله جمع لان, لأن الله جمع فيها الخلق الله خلق السماوات والارض في سته ايام اولها يوم الاحد واخرها يوم الجمعه ففي يوم الجمعة اجتمع الخلق كله وانتهى سمي يوم الجمعة لذلك اجتماع الخلق وكذلك يوم الجمعة خلق فيه آدم عليه الصلاة والسلام وكذلك يوم الجمعة فيه تقوم الساعة فهو يوم جرت وتجري فيه احداث عظيمة فهو يوم عظيم خص الله به هذه الامه الله جل وعلا شرع لكل اهل مله من اليهود والنصارى والمسلمين امرهم ان يخصصوا يوما يستريحون فيه للعباده فاختار النصارى اختار اليهود يوم السبت لأن يوم السبت ليس فيه خلق الخلق انتهى يوم الجمعة، فهم اختاروا يوم السبت لأنه ليس فيه خلق وكذبوا على الله وقالوا إنه استراح يوم السبت إن الله استراح يوم السبت رد الله عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من فعل؟ رد على اليهود. اختاروا يوم السبت اخطأوا يوم الجمعة والنصارى اختاروا يوم الأحد لأن الله بدأ خلق السماوات والأرض في يوم الأحد أول الستة يوم الأحد اختارت النصارى هذا اليوم فصار اليهود يخصونا يوم السبت للعبادة تفرغ للعبادة نصارى اختاروا يوم الأحد وصاروا يتفرعون فيه لصلاتهم وكنائسهم، وجاء الله بهذه الأمة فاختار لها يوم الجمعة جاء الله جل وعلا بهذه الأمة فاختار لها يوم الجمعة الذي هو سيد الايام وافضل الايام فحسد اليهود حسد المسلمين على ذلك من جملة ما حسدوهم عليه مما خصهم الله به من الخير لعلمه سبحانه وتعالى باهليتهم لذلك وتقواهم وصلاحهم استقامتهم فهذا اختيار الله لنا علينا ان نشكر الله سبحانه على هذا على هذه النعمه يوم الجمعه وان نعرف قدره وان نتفرغ فيه لاداء الصلاه صلاه الجمعه ونتهيأ لها وفي يوم الجمعه ساعه استجاب فيها الدعاء ساعة يستجاب فيها الدعاء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه له خصائص كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد تزيد على 40 خاصية فهو يوم عظيم وموسم كريم ينبغي للمسلم أن يعرف قدره ولهذا يشرع الاغتسال عند الذهاب للصلاة والتطيب والتزين باللباس لأنه يوم عيد واجتماع للمسلمين عيد اجتماعي على العبادة على ذكر الله سبحانه وتعالى وعن يذكر صلاه الجمعه يحصل على اجر التبكير والحضور من راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضه ثم بعد ذلك تنتهي الساعات ويحضر الإمام فيستحب له تنظف والتطيب والتزين باللباس والتبكير لحضور الصلاة أما من يفرطون في هذا اليوم ويعتبرونه يوم عطلة ويخرجون للنزهات والاستراحات وإلى ما يريدون ويضيعون هذا اليوم هؤلاء لم يعرفوا قدر هذا اليوم لم يعرفوا قدر هذا اليوم إلا أنه يوم عطلة ولم يعرفوا أنه يوم عبادة وأنه يوم فضائل وخيرات فحرموا من ذلك واشد من ذلك من, من لا يصلي الجمعة من لا يحضر صلاة الجمعة قد قال صلى الله عليه وسلم من ترك قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام أن ودعهم الجمعات أو لا اختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين من ترك ثلاثة جمع تهاون انطبع الله على قلبه يحذر المسلم من هذا وليعرف قدر هذا اليوم العظيم ويستغله طاعه الله عز وجل ولا يعتبر يوم عطله يوم نوم وكسل ومنهم من يأتي مثقلا بالكسل والنوم ولا يحضر إلا عند الصلاة ولا يحضر الجمعة لا يحضر الخطبة ومنهم من يفوته معظم الصلاة ومنهم من تفوته الصلاة كلهم كل هذا من الكسل وعدم في الخير إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله اسعوا الأصل في السعي أنه العدو والإسراع ليس هذا هو المقصود هنا لأنه منهي عن أن يسرع الإنسان إذا أفعل الصلاة منهي عن الإسراع ومأمور بالسكينة قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالمراد بالسعي هنا ليس الاسراع وإنما المراد المضي المضي للصلاة بدون إسراع وقيل المراد القصد بالقلب اسعوا أيقصدوا وإنووا بقلوبكم حضور الجمعة بقصدكم والمهم أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين إذا سمعوا النداء أن يبادروا لحضور الجمعة وإذا كانوا في بيع وشراء فليتركوا البيع إذا كانوا في عمل أي عمل من أعمال الدنيا فإنهم يتركونه ويقبلون على إجابة الداعي. يسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هو الخطبة. يسعوا إلى ذكر الله، ها يحضروا الخطبة، لأن الخطبة مطلوب حضورها والاستفادة منها إلى ذكر الله، أي إلى سماع الخطبة والانصات لها والاستفادة منها. أسعى إلى ذكر الله وذروا البيع يتركوا البيع تركوا البيع فدل على أن المسلمين يبيعون ويحترون ويطلبون الرزق ولكن إذا سمعوا النداء تركوا البيع وأقبلوا على الصلاة كل شيء له وقت طلب الرزق له وقت وطلب, وطلب الاخره له وقت كل شيء وعد في وقته، وبذلك تنتظم مصالح الدنيا والدين، مصالح الدنيا ولاخره، وذر البيع. فإذا باع واشترى بعد الأذان الثاني، فإن بيعه باطل ولا يصح، لأن الله نهى عنه، والنهي يقتضي الفساد، وذر البيع. ذلكم أي ترك البيع والسعي لذكر الله. خير لكم خير لكم من إيش من البيع ومن التجارة ومن طلب الدنيا إن كنتم تعلمون لا يعلم هذا إلا من عنده علم وفقه في دين الله ويفرق بين عمل الدنيا وعمل الآخر أما الجاهل فإنه لا يدرك هذا كله, ما كله واحد عنده حضر ولما حضر ما كل واحد عنده لانه غافل من الغافلين نسال الله العافيه اما من عنده علم وفقه في دين الله فانه يحتسب ويحسب اوقاته ويرتبها احسانكم خير لكم ان كنتم تعلمون فدل على ان الذي لا يقبل على صلاه الجمعه ولا يحضر الخطبه انه عاجز أنه جاهل وهذا ذم له ذم له لان الجهل عيب قال خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه اذا قضيت الصلاه صلاه الجمعه حسوا الى ذكر الله فإن قضية الصلاة فانتشروا في الأرض انتشروا في الأرض لا تبقوا في المسجد لأن المهمة انتهت وانتم بحاجة إلى طلب الرزق والذي يبقى في المسجد يعطل طلب الرزق انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يطلبوا الرزق فضل الله والرزق الرزق بالبيع والشراء وغيره لان وقت النهي انتهى وعادت الامور الى ما كان قبل صلاه الجموع من البيع والشراء ولا بالرزق والامر هنا ليس للوجوب إذا قضيت الصلاه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا الامر لكنه ليس للوجوب والدليل على ذلك انه جاء بعد بعد النهي والأمر اذا جاء بعد نهي فانه للإباحة نهى عن البيع ثم امر به نهى عن البيع ثم أمر به جاء النهي جاء الامر بعد النهي عن الشيء دل على اباحه ذلك انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله اي البيع والشراء وطلب الرزق ومع هذا مع طلب الرزق وفضل الله لا تنسوا ذكر الله تغفروا عن ذكر الله حتى وانتم في الاعمال وفي البيع والشراء اذكروا الله في انواع الذكر اذكروا الله كثيرا لعنه ذكر يسير اذكروا الله كثيرا بالتسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك فلا يغفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل يبيع ويشتري ويستغل لأي شغل من طلب الرزق ويذكر الله سبحانه وتعالى ولا يعطل الذكر واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اي رجاء الفلاح والفلاح ضد الخسار لعلكم تفلحون فذكر الله من أسباب الفلاح والغفل عن ذكر الله من أسباب الخسار فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ثم قال جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سبب نزول الآية هذه أنها أن المسلمين كانوا في فقر وفي فاقة ثم جاءت عير جاءت عير من الشام عليها بضائع وهم بحاجة فسمعوا بها كانوا في المسجد جالسين يستمعون الخطبة من الرسول صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا بقدوم العير خرجوا إليها ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم فعاب الله عليهم ذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليا أي للتجارة وتركوك قائما أي تخطب على المنبر عاب ذلك عليهم ووضخهم سبحانه وتعالى لكنهم فعلوا هذا بشدة الحاجة وشدة الفاقة كل يريد أن يأخذ من هذا العير شيئا يدفع به حاجته فلذلك الله جل وعلا عاب عليهم ذلك وأمر أن الذي يحضر الخطبة لا ينصرف عنها اليها إليها وينسك إليها انفضوا إليها وتركوك قائما قالوا وهذا والله أعلم أيضا كان في أول الأمر أنه كانت الخطبتان بعد الصلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اولا يصلي الجمعه اولا ثم يخطب كما في العيد والاستسقاء ثم بعد ذلك قدمت الخطبتان على على الصلاه الفضل اليها وتركوك قائما قال الله سبحانه وتعالى قل ما عند الله من الأجر والثواب والرزق ايضا الرزق في الدنيا والثواب والاجر في الاخره قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين يطلب الرزق من الله جل وعلا مع اداء ما أوجب الله من عبادته وحده لا شريك له أبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له والحمد لله ديننا لا يمانع في طلب الرزق إذا كان لا يسرل عن أداء الواجبات بل يأمر بذلك ويحث عليه فديننا جامع بين مصالح الدين والدنيا جامع بينهما فإذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من قول الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ما امرنا بالبقاء في المساجد دائما والاعتكاف دائما بل نطلب الرزق نطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى ونأتي للمساجد اذا سمعنا النداء في بيوتنا دين الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والاوصال رجال الله تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وايقام الصلاه وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله لم ينهن عن الاموال والاولاد بل نهانا عن اللهو بها عن ذكر الله تشغلنا عن ذكر الله هذا الذي نهانا الله عنه إذا قدمنا طلب الدنيا على طاعه الله وعلى عباده الله فهذا هو الذي نهانا الله عنه اما اذا ادينا العباده في وقتها وطلبنا الرزق في وقته فهذا مما امر الله جل وعلا به فهذه سوره عظيمه فيها احكام عظيمه وتسمى سوره الجمعه لأن الله ذكر فيها يوم الجمعة وصلاة الجمعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى في صلاة الجمعة ويقرأ في الثانية سورة المنافقون واحيانا يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك العلى وبالثانية حديث الغاشي، فيستحب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة، سورة الجمعة وسورة إذا جاءت المنافقون أو سورة الأعلى والغاشي. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله ليك وصباحت الوالد السائل. التفكر في القرآن وتدبر آياته هل يلزم لذلك معركة التفسير والمعاني أم أن الإنسان يجري فكره لتأمل الآيات وربطها بالواقع واستنباط الفوائد منها دون الرجوع للتفسير لن يفهم تفسير الآيات إلا إذا إل رجع إلى تفسيرها من كلام الله وكلام رسوله كلام أهل العلم ما يرجع إلى نفسه في ذلك ولا يفسر القرآن برأيه وبما يظهر له تفسير القرآن يحتاج إلى مرجع إلى مرجع موثوق وقد دون التفسير الصحيح ولله الحمد فيرجع إليه يرجع المسلم إليه ولا يعتمد على فهمه وعلى نفسه في ذلك لأن لا يقول على الله بغير علم ويفسر كلام الله بغير علم يستحق الوعيد الشديد في ذلك نعم أحسن عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل ما يزيده الإنسان من كراهيه للموت يعتبر ذلك نقصا في دينه وإيمانه وهل هذا الشعور يكون بسبب عمله كراهية الموت أمر طبيعي مع أحد يحب الموت حتى البهاين تنفر من الموت كراهية الموت أمر طبيعي إنما كراهية الموت كراهية الموت من أجل الأعمال السيئة أن الإنسان يعمل أعمال سيئة ويكره الموت لأنه يعلم جزاء هذه الأعمال هذا هو المنهي عنه إذا كان يكره الموت من أجل أعماله ويكره لقاء الله جل وعلا فهذا هو المذنوب أما إذا كان يكره الموت كراهية طبيعية فهذا ليس بملوم لأن هذا أمر طبيعي. ولا وقالت عائشة يا رسول الله رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره الموت قال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ان المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله والكافر والعياذ بالله يبشر بالنار فيكره لقاء الله هذه الكراهه تزول من المؤمن عند الاحتضار ويسر بذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تقدعون نزلا من غفور الرحيم فالمؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله والكافر والعياذ بالله يبشر بالعذاب فيكره لقاء الله نعم أحسن الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل هل تجوز المباهلة بين أهل السنة وأهل البدعة وهل ورد شيء من ذلك عن السلف إذا احتاج إليها هذا من شأن العلماء أو من شأن المتعالمين أو الجهال هذا من شأن العلماء إذا احتاج الأمر إلى مباهلة نعم تقام المباهرة نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل يترك جماعة مسجده كل يوم في صلاتي الظهر والعصر ويذهب للصلاة في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز رغبة في الأجر فهل فعله هذا مشروع أم هو من التكلف هو إمام لمعموم إن كان إماما فلا يجوز له هذا يترك في الإمامة ويروح. أما إن كان معموما فلا بس هذا زية الخير لا. أحسن الله إليكم سماعة الوارد يقول السائل هل الأذان الأول لصلاة الجمعة واجب بحيث لو لم يؤذن المؤذن الأذان الأول تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة حتى ولا الأذان الثاني ما تبطل الصلاة ترك الأذان لا يبطل ترك الإقامة لا يبطل الصلاة صلاة صحيح. ولكنهما واجبا يكون ترك واجبا ولكن لا يبطل الصلاة نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل في بعض الدول من يؤذن أربع مرات لصلاة الجمعة فما هي مشروعية ذلك وكيف هي أربع مرات ما ندري كيف هي أربع مرات أذان الجمعة كما سمعتم مرة أما الأذان الأول والأذان الثاني من جاءوا بأربعة أذانا نعم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يوم الجمعة يوم إجازة في الشرع وهل يسمى عيدا ما هو يوم إجازة لكن الدولة تعطي المسلمين تفرغ للصلاة تفرغ للصلاة فهو مقصود للصلاة ما هو مقصود للعبث ويعبت والنوم والكسل إنما أعطتهم هذه الإيجادة من أجل تفره للصلاة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إمام يدخل لصلاة الجمعة قد... شفتم الله جل وعلا يقول فإذا قضية الصلاة فانتشروا فيها الله إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة أسعى ولذك لله ولا ربع ثم قال فإذا قضية الصلاة فانتشروا فدل على أنهم ما يعطلون الأعمال لا قبل الصلاة ولا بعدها ما يعطلون البيع والشراء والأسواق أن يعملون نعم. أحمد الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل إمام يدخل لصلاة الجمعة قبل موعد الأذان الموجود في تقويم أم القرى بنحو خمس دقائق فنبهته لذلك وقال لا بأس في ذلك وهو قول ابن حجر رحمه الله هل فعله صحيح؟ ابن حجر قال يدخل الجبل بخمس دقائق. صلاه الجمعة مثل الظهر تدخل بزوال الشمس عند جمهور اهل العلم الخطيب يدخل عند زوال الشمس وعلامة الزوال واضحة يرفع رأسه للشمس ويشوف إذا هي فوق الرؤوس فما بعد دخل وقت الظهر إذا زالت إلى جهة الغرب ولو قليلا دخل وقته الجمعة وقت الظهر نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل للجمعه سنن قبلية وبعديه وما عددها ليس لها سنن قبلية رواكد يعني لكن من جاء مبكرا فإنه يصلي ما تيسر له من صلوات النوافل. ولو استمر يصلي إلى أن يحضر الإمام كان هذا أفضل أو يصلي ويجلس يقرأ القرآن ويذكر يذكر الله لا بأس بذلك واسع في هذا ومن دخل يوم الجمعه والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا دخل وهو يخطب عليه الصلاه والسلام جلس قال له قم فصل ركعتين نعم اما راتبتها فهي بعدها راتبة الجمعه بعدها اقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو أرجح الأقوال في تحديد ساعة الإجابة وهل يلزم أن يكون الدعاء في ساعة الإجابة في المسجد لا يلزم أن يكون في المسجد وساعة الإجابة اختملة في يوم الجمعة كل أخفاها الله من أجل أن المسلم يجتهد للدعاء في كل اليوم ويحصل على ساعة الاجابه ويحصل على زيادة الدعاء في كل اليوم والعلماء اجتهدوا كل له راي في تحديدها ولم يترجح شيء من الا عند الامام احمد انها قبيل غروب الشمس اخر يوم الجمعه قبيل غروب الشمس في زمن يسير هناك من يرى أنها عند دخول الإمام إلى أن تقلص صلاة نعم أحسناً إليكم سماحة الوالد يقول وردت أسئلة كثيرة في تحديد الساعة أكرر حجر في صحيح فتح الباري ذكر أقولاً كثيرة في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمهة نعم أحسناً إليكم سماحة الوالد ورضت أسئلة كثيرة في تحديد الساعات الأولى التي من قدم فيها فكانما قدم قرب بدنه فما هو ضابط التفريق في تلك الساعات وكم مقدار الساعة الواحده الساعة المراد بها الجزء من الزمان وليست الساعة الفلكية المعروفه الان اللي هي ستين دقيقه لا المراد الجزء, الجزء من الزمان وذلك على قولين لاهل العلم منهم من يرى انه من بعد صلاه الفجر إلى حضور الإيمان هو على خمس على خمسة أجزاء ومنهم من يرى أنه من طلوع الشمس إلى حضور الإيمان مقسم على خمسة أجزاء الله اعلم نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم تهنئة بعض الناس بعضا يوم الجمعة بقولهم جمعة مباركة فهل يجوز ذلك من باب أنه يوم عيد لا أصل لذلك هذا ليس له أصل ثانية يوم الجمعة ليس له أصل نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الاغتسال يوم الجمعة مستحب الجمهور على أنه مستحب متأكل سنه مؤكده ومن العلماء من ذهب إلى أنه واجب من ذهب إلى أنه واجب وابن القيم رحمه الله يقول في هذا التفصيل إن كان عليه عرق وأوساخ وروائح كريهة فإنه يجب عليه أن يغتسل ليزيل هذه الأشياء وإن كان ليس عنده شيء من ذلك فهو مستحب اغتسال كن مستحبا في حقه نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل إذا صلى المسافر صلاه الجمعه مع الجماعه بنيه صلاه الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر فهل فعله صحيح لا لا ما هو صحيح اذا حضر مع الامام يتبع الامام يصلي الجمعه ولا يجمع معها العصر ما يجمع معها العصر ويصلي مع الامام تبع للامام انما جعل الامام ليتم به وليحصل على قضيلة قضيلة الجمعة كيف يفرط فيها علشان يجمع نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان الإنسان يخرج إلى البرية في قصد النزهة فهل يكون ممن دخل في الحديث الوالد في الوعيد على المتهاون في الجمعة إذا كان خروجه أكثر من ثلاث جمع يخشى عليه ذلك إذا داوم على الخروج واعتبر يوم الجمعة إنه يوم خروج وداوم على هذا يخشى عليه من الوعيد أما مرة واحدة أو مرتين لا يتسامح فيه نعم لكن مهما أمكن إنه صلى الجمعة في المكان الذي يناسبه فإنه يحرص على ذلك نعم أحسن الله إليكم سماح الوالد يقول يعني السلام. مع الناس أنا ما أبى أصليها في في البر ما أصلي الجمعة في البر؟ صليها الجامعة القريب منه. يكون يكون حول حول جامعة قريب منه. نعم يصلي الجمعة. نعم. أصلي لكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم من لا يحضر الخطبة نية وقصدا فيأتي بعد الخطبة مع تكبيرة الاحرام ويصلي مع الإمام. لا عاصل. عاصل لله و للرسول. ليعمد عدم حضور الخطبة هذا عاصل لله. لأن الله قال فاسعوا إلى ذكر الله وذكر الله هو الخطبه نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد ولهذا قالوا صلاة الجمعة ركعتين خففت من أجل الخطبتين فالخطبتان تقومان مقام ركعتين تكون الخطبتان بمثابة ركعتين وهذا مما يؤكد حضورهما نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم استماع الخطبه في صلاة الجمعة واجب لمن حاضرها يجب عليه الانصات ويحرم الكلام والامام يخطب ويجب عليه الانصات نعم والذي يتكلم كالحمار يحمل وثار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلغو جمعته الذي امسى الحصى فقد لغى حتى ما يحرك أعضاؤه يخطط في العرض ولا ما يعمل هذا يقطع الحركة ويقبل على السماع فإن تحرك وتلفت وحرفت في الأرض وأخذ هذا وحط هذا فهو كالحمار يحمل واسفا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا ذهب جماعة إلى البر وصل الجمعة في البر هل يجزئ ذلك عن صلاة الظهر؟ لا هذا باطل ولا يجوز ولا تقام صلاة الجمعة في البر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها ما كان يقيم صلاة الجمهور إلا في الحضر وفي البلد نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل هل المقصود بالتجوز في ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الاقتصار في القراءة على الفاتحة فقط دون قراءة السورة بعدها ما هو المقصود هذا يقرأ بعد الفاتحة لكن لا يطول القراءة يقرأ بعدها قراءة سيرة نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في الخطبة فهل كان يقرأ السورة بدون تفسير أي بمجرد قراءة الآيات أم أنه كان يقسمها على, على خطبتين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصر على التلاوة والتلاوة تفسير قراءته صلى الله عليه وسلم تفسير لأنه يقرأ قراءة واضحة وقراءة مؤشرة عليه الصلاة والسلام وما كان يقرأ السورة كاملة في الخطرة إنما فرقها على الأيام يقرأ في الجمعة منها ويقرأ في الجمعة الثانية منها ويقرأ في الثالثة منها حتى تكمل ما كان يقرأها كاملة نعم أحسن الله إليكم سماحة يقول السائل هل يجوز البيع بعد النداء لفريضة أخرى غير الجمعة أم أن النهي خاص بالبيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة نعم هو خاص ب في ب... النداء يوم الجمعة لأنه هو الذي وردت فيه الآية وردت فيه الآية ولم ينها عن ذلك في غيرها لكن البيع الذي لا يُصل عن صلاة الجمعة إلا يُصل عن صلاة الجمعة هذا حرام نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هلات الهكم أمالكم ولا أولادكم عن قتيل الله نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل الأفضل أن أصلي الجمعة في الجامع القريب من بيتي ماشيا أو في جامع بعيد لا بد فيه من ركوب السيارة لأن لأنه تقام فيه صلاة الجنازة. أنت هذا الخيار إن شئت صل بالمسجد القريب منك أو المسجد الآخر الذي فيه مرجح وهو صلاة الجنازة أو أن أن إمامه يؤثر في خطبته ويفيد الحاضرين أكثر من غيره إذا كان ذهابك للمسجد البعيد لأجل مرجح شرعي فلا بأس. نعم. أحسى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما المراد بحديث من ترك ثلاث جمع متتاليات طبع الله على قلبه واضح الحديث أن الله يطبع على قلبه فلا فلا يموت قلبه بعد ذلك ولا يصل إليه خشية ولا خوف من الله عز وجل ويكون قلبه قاسيا كالحجر لا يستفيد نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل خطب عندنا خطيب في صلاة الجمعة فكانت مدة الخطبة ساعة ونصف فخرج بعض الناس من المسجد ولم يكملوا سماع الخطبة ولا الصلاة فهل من خرج يأثم؟ هذا الخطيب قد أساء. قد أساء وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه بخطلة الجمعة أنه, كان أنه صلى الله عليه وسلم كانت خطبة كلمات معدودات مباركات كلمات معدودات مباركات ما كان يطير الخطة وقال عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه فاطيل الصلاة واقصر الخطبه فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم واما الذين خرجوا فهم اختوا في هذا ايضا واجب انهم صبروا وبعد ذلك يناصحون الامام ليترك هذا التطويل نعم لانه يحسب امام يمكن يحسب ان هذا أنه أنهم رعبا للناس وأنهم يحبون هذا التطويل ولا يدرين لهم يكرهون هذا الشيء فيناصحونهم نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل خطيب خطب, خطب خطبة واحدة يوم الجمعة وأسقط الثانية سهوا فما حكم صلاته تلك وما حكم صلات المأمومين خلفه تعاد صلاة الجمعة ظهرا لأن الخطبتين كما ذكر أهل العلم فتركوا فهذا ما أكمل, ما أكمل الصلاة تعاد صلاة الجمعة تعاد ظهرا أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا هو المرور على الصراط وإن منكم إلا واردها يعني كل الناس المسلمون والكفار والأتقية والبجار والاولون والاخرون كلهم يمرون على الصراط وهو جسر فوق جهنم تجريبهم أعمالهم فمنهم من يمر سريعا ومنهم من يمر بطيئا ومنهم من يمر متوسطا ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله منهم من يزحف زحفا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يعد عدوى ومنهم من هكا كالفق <تصفيق> كالفرس الجواد ومنهم من يكون كركاب الإبل ومنهم من يكون كالبرق كالبرق الخاطف الناس يختلفون بحسب أعمالهم ولا بد لكل الخليطة أن تمر على الصراط. ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في هذا اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول يحتفل كثير من الناس بما يسمى بالمولد النبوي فما هو قولكم وتوجيهكم للمسلمين في هذا اليوم هذه العادة أن الإنسان إذا جهل السنن أو تكاسل عنها يذهب إلى البدع يتعوض عنها بالبدع ويجعو أن هذا يكفيه عن السنن وعن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا غلط جهل والاحتفال بالمولد بدعاه قد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فهو بدعة لأنه لم يكن من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه ولا عمل القرون المفضلة وإنما حدث بعد القرون المفضلة على يد الفاطميين وغيرهم من الصوفية والمبتدعه وتورثه الناس على أنه سنة وهو بدعة نعم أحسن الله إليكم السماحة الوالد يقول السائل يحتج بعض من يحتفل بالمولد النبوي بالدليل الوارد عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صومه يوم الاثنين فقال هو اليوم الذي ولدت فيه وبعثت فيه فهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده بالصيام فيجوز لنا أن نحتفل كما نشاء فهو ليس محرم فكيف الرد على مثل ذلك أحسن الله إليكم هذا قول باطل وتحميل للحديث ما لا يحتمل إذا كانوا صادقين يريدون الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم يصومون يوم الاثنين ويكفي هذا الرسول ما أضاف شيء غير الصيام إذا كانوا صادقين في حبهم للرسول واقتداء به يصومون يوم الاثنين نعم أما ان يزيدوا على ذلك فالزيادة بدعه من أحدث بيامرنهالة ما ليس منه غورد نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تداعي عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا ومن قلة يا رسول الله قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل يقول هل يجوز أن ننزل هذا الحديث على الصحابة رضي الله عنهم ومن وصفهم بالغثاء فهل يعد من سبهم وانتقاصهم نعم من وصفهم بهذا فهو سب ولاهم متناقص لهم والحديث إنما في أهل آخر الزمان في آخر الزمان يكون المسلمون على هذه الصفة يوشك أن تتداع عليكم هذا مستقبل هذا في المستقبل نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في تفسير سورة الحشر أن القدوس هو المنزه عن كل عيب ونقص فهل يجوز إطلاق لفظ القديس على غير الله كأن يقال هلان عالم القديس القديس لا أصل له هذا من صلاح النصارى لا أصل على كلمة القديس نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل قول بعضهم كل ما سوى الله في القرآن القسيس ذلك بأن منهم قسيسين ورغبان والقساوسة هذا الموجود أما القسيس القديس هذا لا وجود له نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح قول كل ما سوى الله مخلوق فهل تصح هذه العباره وهل يجوز إطلاقها يقول احسن الله اليكم قول بعضهم كل ما سوى الله مخلوق يقول ما مدى صحة هذه العبارة وهل يجوز اطلاقها دون تقييد نعم صحيح هذه العباره ما سوى الله مخلوق واما الله واسماؤه وصفاته غير مخلوقه الله جل وعلا بأسمائه وصفاته غير مخلوق هو الخالق سبحانه وتعالى ومن صفاته كلامه فهو غير مخلوق لأنه من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة كذاته سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل ما المراد بالحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر تأكيد غسل واغتسل وبكر وابتكر هذا من باب التأكيد وقيل غسل هو وغسل واغتسل غسل زوجته يعني إفاد فيه إشارة إلى أن اللسان يجامع زوجته عند الذهاب إلى الجمعة ويغتسل وهي تغتسل الله أعلم نعم أحسن الله إليكم الوارد يقول السائل المسافر الذي سقطت عنه صلاة الجمعة هل يجوز له البيع والشراء بعد النداء الثاني علما بأنه سيصليها ظهرا الذي لا تلزمه صلاة الجمعة يجوز إن هي, إن هي يشتري لكن ما يكون عند المسجد وعند المصلى عند الجامع في مكان آخر نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قراءة الآيات القريبة من موضوع الخطبة في ركعتي الصلاة وهل هناك شيء في عدم قراءة السور الوالدة في السنة في صلاة الجمعة بعض الأئمة يقرأ الآيات والسور التي تناسب موضوع الخطبتين وهذا لا أصل له هذا لا أصل له يقرأ ما تيسر ولو لم يكن مناسبا لموضوع الخطبة نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائن هل تعلم علم الردود على أهل الأهواء والبدع يعتبر من طلب العلم أن يطلب العلم أبعد وصل إلى الردود يطلب العلم والأصول والقواعد أولا فإذا تمكن وصار عالما يقرأ الردود أما أنه ينشغل بالردود قال يسل هم من الردود وقال فلانه ورد عليه فلان فهذا يشوش عليه فكره ويورث عداوه وبالله لأنه جاهل ما يدري ناس. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس يضايقه يوم الجمعة ويتضايق منه فهل يأثم بذلك وهل ذلك من عدم كمال الإيمان ما في شك إذا كره يوم الجمعة من أجل ما فيه من العبادة والصلاة الجمعة فإن هذا خطر عظيم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطوا أعمالهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أتخط الله وكرهوا رضوانه فأحبطوا أعمالهم فالخطر عظيم في هذا أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من حضر الدرس وبعد نهايته خرج ولم يستمع للأسئلة فهل يكتب له الأجر الوارد في الحديث قوم مغفورا لكم أم بد من الجلوس حتى نهاية الدرس حسب الإمكان كل يجلس حسب استطاعته وإمكانه كل ما قال الجلوس واستفاد فهو أفضل نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل خطيب يصعد على المنبر قبل الزوال بثلث ساعة وأحيانا ينتهي من الخطبة ويدخل في الصلاة قبل دخول الوقت بدقيقتين فهل تصح الصلاة خلفه وما حكم فعله سمعتم الإجابة ان الخطبة تبدأ من دخول الوقت هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم والإنسان ما يدخل في الخلافات والأشياء هذه ويخاطر بصلاته صلاته على خطر إذا بدأها قبل دخول الوقت على خطر ما نقول لنا باطله لأن فيه من يقول انه لا باس لذلك وأن يوم الجمعة الخاص قبل الزوال لا باس لكن نحن ما ننظر الى الاقوال ننظر إلى إلى الاحتياط والدين وإلى الأدلة الراجحة في هذا أن خطبة الجمعة تبدأ من الزوال صلاة الجمعة بعدها نعم. فلا يدخل الإنسان في المتاهات والخلافات يشوش على الناس نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل مسافر حضرته صلاة الجمعة في أحد المدن فطلب منه أن يصلي بهم الجمعة فهل يجوز له ذلك؟ صحيح أنه لا بأس أن المسافر يا في صلاة الجمعة صحيح أنه لا بأس بذلك وإن كان هناك من يرى من الفقهاء أن المسافر لا يخطب أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل الذين يعملون في الحراسات الأمنية ملزمون بعدم ترك مواقع الخراسة كالبنوك وبعض الشركات فهل يعذرون بتركهم صلاة الجمعة مع المسلمين؟ في المساجد بداع الخوف على هذه البنوك والشركات من السرقة نعم نعم هؤلاء معذورون ولا يجوز له من يذهب المساجد يترك ما يتمن عليه وأكل إليه الحفظ وضبطه هم معذورون في هذا الحمد لله أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا تكلم رجل بعد الأذان وقبل بداية الخطبة فهل يكون قد لغى لا. يقول أحسى الله إليكم إذا تكلم رجل بعد الأذان وقبل بداية الخطبة فهل يكون قد لغى لا لا يكون قد لغى إلا إذا تكلم والإمام يخطب أما قبل الخطبة أو بعدها فلا بس بالكلام. نعم أحسى الله إليكم سماعة الوائد يقول السائل فالمراد بقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الله جل وعلا يرى رسوله صلى الله عليه وسلم حين يقوم من النوم لصلاه الليل ويتقلب مع القائمين في صلاه الليل يراه سبحانه وتعالى هذا من باب ال... من باب التشجيع للرسول صلى الله عليه وسلم والتسليه له عن هذا المشركين توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم لا تهتم بهؤلاء لأن الله يراك سبحانه وتعالى ويحفظك. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا في المنطقة الجنوبية اغتر الناس ببئر يقع في محايا العسير واعتقدوا أن فيه شفاء فهم يقتسلون منه ويشربون منه ويسافرون من أجله مسافات طويلة فما حكم فعلهم ذلك وما هي النصيحة للناس الواجب أن يكتب تقرير عن هذه البير وما, يصل وما يحصل فيها ويرفع الإفتاء وينظرون فيه إن شاء الله نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل كنت أسوق سيارة صاحبي وصدمتني شاحنة لها تأمين فهل يجوز أخذ مبلغ من شركة تأمين الشاحنة من أجل إصلاح سيارة صاحبي؟ هل لصاحبك أنت معلك أن تسوّل فقط ولا تاخذ شيء اللي يأخذ صاحب السيارة نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل رجل استدان من رجل ذهبا فهل يجوز أن يردها بما يساويها من الريالات رجل يقول أحسن الله إليكم رجل استدان من رجل ذهبا فهل يجوز أن يردها بما يساويها من الريالات نعم لمصارفة لا بأس أن تصرك ما في ذمتك من الذهب بدراهم لا بأس بذلك بشرط التقابل في المجلس نعم أحسن الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل في حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون يقول هل من طلب من الطبيب العلاج لمرض بسيط كالبرد ونحوه يخرج من السبعين ألف العلاج مباح الحمد لله لكن المراد الحديث ان الإنسان ما يحتاج للناس يفوض امره إلى الله ولا يحتاج إلى الناس لا الأطباء ولا الرقاة ولا غيره هذا أكمل الايمان الإيمان وإذا طلب من الأطباء أو من الرقاة أنه مرقون هذا جهي لا بس به سيما عند الحاجة والضرورة سبي بذلك ان شاء الله نعم وعند الضرورة لا يخرجه ذلك عن كونه من السبعين نعم عند الضرورة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في بلدنا مساجد كثيرة ولكن الذين يقومون عليها من الأشائرة فهل يجوز لنا أن نبني مسجدا للدعوة وإقامة الصلاة إذا تمكنتم من ذلك تقيم مسجدا للسنة ويكون مركزا للدعوة هذا شيء طيب نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما قولكم في هذه الأبيان؟ فلما توارى ركب يحيى مسافرا إلى الحج استغفت مناديا يا شيخ أدركني فإني من الجواء وكفكف دمعي من فراقك باكيا إذا كان قصده الاستنجاد بالشيخ والاستنصار بالشيخ هذا الشيخ أما إذا كان قصده التوجد عليه وغيابه وأنه يحبه هذا لا يكون إن شاء الله لا يكون شركا إنما هذا من من فنون الشعر و... نعم بسم الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو القول الصحيح في العدد الذي تتم به صلاة الجمعة صحيح أن ما انعقدت به الجماعة تنعقد به الجمعة لأنه لم يصح دليل على اشتراط عدد معين في صلاة الجمعة فمن الثلاثة فأكثر فصح صلاة الجمعة نعم. الله. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه